شعب يثير يرجى الابو عمار ناداكم رفح قراد حتى جيني رفح قراد حتى جيني نقراد رفح وجيني نقراد على القدس يا ياسر اجراب من شبعات رفح وجيني نقراد يا شعب يا تاير يا جلال عم الحرية ابن بعد تاحية من غزة لرام الله من صوت الحرية ابن بعد تاحية للقائد أبو عمار ورمز الموفية لتاريخ القاضية يا شعب يا ثاير يرجل أبو عمار لا شهيد للحرية في القلب احلى صورة لا رمز للموفية يا شهيد للحرية لا ياسر رمز القدس تل وحد الوطنية لا شهيد للحرية يا شعب يسير يرجل ابو عمار يا شعب يسير يرجل ابو عمار يا شعب يسير يرجل shab al